إن حصريا إن على موقع دي جي ديجي كيمو دوتك يا ده أنا كاتم على نفسك ومحدد لكو ودايس على وشكوا ومراز اللي فوقو واللي تحتكوا ولا ما اللي وراكوا ولا اللي جنبوكوا. مش متربع على الخوف يا ما شفته لسه هشو اغرمه فيه يا ابكري مش بهوالي والي مش فينا كبير علمو كل ما كده كده قولوا مجريش فاتح صدري اهو اضرب منك لا مش ماشي من هنا اهو غير وانا على نقالة اسمع يد يا عوين انا على حق فوق فكك من تهليل جيب جولة عالة جاءت دا فوق ضغط وعفيا وزوق خط احمر فوق شحات الجمل اصطاق بهلول كتم الانفاس عمري ده واحد بس سلمان بهلول ده اساس بطلت صيب الحب كلها جاية ولها دور ربنا عليكو يستور دي الجزة اللي انا هدقور هديها تلات خطة انا واخد عالحبس نتقابل في الحبس اللي صادك عاد ما انت فاهم يا شريطة تحت مفيش خلعون انت بتاع يا صدور اتجرر مسنول اقبل بقى يا حبيتة. طول ما انا واخواتي في الدنيا هنعيش ونهد الدنيا احنا غير الناس التانيه والله ما معتم ديني. صحابي البلد احنا وما ومطرحنا لو جنا او رحنا على ما ابدأنا يا واحد عم الواحد كلنا راجل واحد جاعدنا عالجاحين هاتروحوا في الاعيان الفين خمسة وعشرين ودعت فيها الخاينين هتشوفي نفسك على مين عندك يا حبيب دمران رقمين من عند تشال دي يا حجه رفارق كلك نفخة انا بس انا برضك كارد ولا في دماغي بجنين مهما تهز يا وس ولا شعرها تتعس اعد بالشفه وجز عارف اخرج ايه شحاتك جمال الدوله بتيجى ابطل وعتاوله مقصوده لكل العوله انضح يا زمان للمحضه كلها بتقول وتقول من الحمله عمري بهلو يا بعرضو طول كانت من الأنفذ خطة أحمس سليمان بهلو الباكبوس والتابو يا لا تجتم مص لو جايف نكش و جايف بالفرازي لا تتقاط محمد بهلو ده المافيا بالحب ومش بالعافية حلا بي اتنيت و صافيا ولو اقصول ده مسامة كريستيان و ده الفانو والبابا مصطفى قديني والشوكر نمبر وان لسا عليكم حس الوحش من العشرين هتطلع بيه كرفير البابا بيشغل مين محمود طوتة و حباس